المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفي والحديد والكوب والزبرجد الفيروز العقيق الديباج والكبير والمعطف الكبير والسن والسن في الزرد والزمير والكحل منه. <تصفيق> بل الجس والنور وطيم الرسل وحجر الرحى والمال الرحى وفي الطيم على الأحوال وإنك كان عدد من العلقين عليكم السلام عليكم عليكم السلام طبعت الله الخير هو أولاً في تحديد محموم المعدن والملاحظ أن سيدينا الخوزين من الشيكس بأنهم المعدن بأنه ما يستخرج من الأرض مما يعظم الانتفاع الغيره سواء كان من باطن الارض او من ضائع الارض وسواء كان من غير جنس الارض كالذهب والفضاء او كان من جنس الارض كالاحجار الهد. كل ما يستخرج من الارض مما ما يعظم الانتفاع و بيت فهو معدن يتعلق من استدل على هذا التعريف بثلاثة ادلات الدليل الاول الرواية الواردة في المنح الرواية الواردة في المنح صحيح محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الملاح فقال وما الملاح عبد المنعم سن الله عز وجل فقلت ارض سرقه مالحه يجتمع فيها الماء فيصير منها فقال هذا المعرف معانا الملح لا يتفون داخل القارج مما يدل على أن المعدن عاما فقلت والكبري والمقد يخرج من الأرض قال هذا وأشباهه في المرس فاستفادة قلت بسسوره الرواية أن المعدن أعام مما يكون في جوف الأرض أو مما يُخذون من ظاهر الأرض الدليل الثاني الذي استدل به صحيح زرع كل ما كان ركازا ففي للقانص الركاز كل شيء ارتكز في الارض فهو ركاز سواء كان مرتكزا في جوف الارض او مرتكزا في ظاهر الارض كل ما كان مرتكزا فهو ركاز كل ما كان وكاذاً تبقى الدليل الثالث الذي تسدى اللباس صدق العرف فيه قال لنا عرف هذا الذي كان العرف العرف يفهم من لقظ المعدن هو ما يستخرج من الارض ويعظم الاسم وكان من داخل الارض من ظاهر الارض حتى ولو كان من جنس الارض قال الأحجار بل فمن العقيق والفيرو زاد ما أشبه ذلك من الأحجار الكريمه من الأرض ومع ذلك سلم عليهم ورقد والعمل النقل ما هو سند الباقي أن هناك واديا في الهند كلهم عقيق وادي كلهم فعلى أي حالين يقول بأنه الرب يفهم من نفس المعدن وما من المعدن كل ما يستخرج من الأرض من المعدن ولو كان من جنس الأرض ولذلك يلتزم قدسس الرب في هذه الأحجار الكريمان بجواب السجود علينا فإنها من الأرض فعلي في الأرض مسجداً وتطوراً فهذه الأحجار الكريمة من الأرض فيجوز السجود عليها إذ المعتبر في المسجد أن يكون من الأرض لا أن لا يكون من المعدن. من يكون من الأرض؟ قال معدلاً المعتبر في المسجد أن يكون من الأرض لا أن لا يكون معدلاً. فحينئذ تكون معدنا لا يضر الجوار. الشديد عليه فإن السجود عليها وفي نفس الوقت. يجو فيها الخامس بعنوان معيني. هذا التعريف الذي أفاده سيدنا قدس سرور محل تأموله باعتبار الأدلة التي طرحها الدليل الأول صحيح للمحمد المسلم سألت أبا جعفر عن الملاحات فقال وما الملاحات فقلت أرض سدخة ماكها يجتمع فيها الماء فيطيب ملحا وقال هذا المعدن فيه نحن لا اشكال عندنا في ان هذه الروايه تدل على ان الملح في الخمس ولكن هل انه الملح من المعدن او لازم يعني هذه الروايه غايه ما يصح الاستدلال بها على ان الملح متعلق بالخمس أما أن الملح داخل في المعدن موضوعا لا يتبقى بسيطة أمامة لماذا؟ اولا لأننا نحتمل أن الإلحاة يلحق منه إلحاة يلحق هذا المعدن في الخمس يعني هذا مثل المعدن كمان المعدن في الخمس هذا يضط مثل المعدن في الخمس لا أنه معدن يعني أن هذا التعبير هذا المعدن ما هو إلا تنزيله على نحو الحفوق ما هو إلا تنزيلا على نحن الحكومه توسعه موضوع المعدن توسعة التعقلية لما يشمل المهل هذا المعدن كما يقول الطواقل بيه صلاة هذا المعدن فيه الخامس يقول هذا ملحق بالمعدن حكمان ولكن عبر عنه بالمعدن من باب التنزيل الموضوعي لأنه داخل فيه موضوعان ومما يؤيد هذا الاحتمال انه على رواية الصدوق هذا مثل المعدن السيد غالبا لا يلاحظ اختلاف هذا مثل المعدن فيه القوم نقول الامام هذا المعدن في روايه الصدوق هذا مثل المعدن فيه القوم وحين يدخل البحث في بحث حديثي يعني كان في حيث أنه قد سرّبنا في أساسيات الرجالية والرواية على أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقصان جاء الزيادة مقدمه يعني إذا وردت روايتان رواية فيها زيادة الأفضل فرواية ناقصة هذه الزيادة فدار الأمر بين الأفضل بالزياده أو عدم الأفضلها يقول أصالة عدم في الزيادة مقدمة على أصالة عدم الرفلة النقيصة فلقاعد يلتزم بها بل يلتزم بها المشهور جدا. أنه إذا دار الأمر بين الفقل بالزيادة وبين طرحها تكون دخل بالزيادة لأن أصالة علم الرقل بالزيادة مقدمة على أصالة عدم الرقل بالنقل الصالح بناء على مبناء لا بد هنا أن يقدم نسخة الأخرى وهي نسخة الصدوق. هذا مثل المعدن في الخامس فيدل على أنه إلحاق الحق حكم وليس إلحاق موضوعية بناء على مبناء وبناء على مبناء من ان الصدوق أثبت الثلاثة وإذا دار الأمر بين الصدوق وبين الكليم والشيخ فالصدوق مقدام فإن قدر الصدوق أن الصدوق أثبت الثلاثة وأن الصدوق في مقام الناقل. وفي مقام جبقة الماتر أثبت نظره من الشيخ وأثبت نظره من الخليم وحين بعد يقدم رواياته نقل الصدوق يقدم سلامت على هذا يعني على هذا المبنى الذي هو يلتزم به، وأساس هذا المبنى فتحه صاحب الحدائق مرتشة شرور اعتماد على كلام المعريس من أنه ما من موضع إلا وقد اشتبه في الشيخ الشيخ الطوصي إما في مثلا الراوي وإما في الرواية يعني بس مثلا على إطلاقنا نصام الطائق غير مقبول لا منهم بلدان ولكنه اشتباهات وقعت في التهذيبين من الشيخ في مقام الناقل وعرض الرواية وقعت اشتباهاتهم بينما هذا المقدار وهذا الحجم من الاشتباهات التي صدرت من الشيخ ولكن هذا هو المكان الذي يحدث في المكان الذي يحدث في المكان الذي يحدث في المكان الذي يحدث في بتقديم رواية يحدث رواية المكان تقول هذا في المعدن الذي يحدث في المكان الذي يحدث في المكان الذي يحدث في والسيد السيستاني قاعده قاعدة اذا تراجعون يبحث هذه القاعدة أصالت عدم رمض الزيادة يقدمها لأصالت على عدم من الإنصار يقول بأنه شن المراد بهذه هذه القاعدة هذه القاعده فيها احتمالات احتمال الأول أن المراد أصل العقلاء مستقيم لعقلاتهم موضعهم أصل مستقيم العقلاء إذا دار الأمر عندهم بين الزيادة والتفقية يقدمون على الزياده هذا أصل عقلاء مستقيم. وهذا الأصل أقل به في مقام تعارض النقل في مقام تعارض النقل والروايات نوع نعم في هذا الأصل العقلاء. إذا هذا المتع متع العلماء الذين يخوضون بهذه القاعدة أصل ان أصل العقلاء العقلاء إذا در الأمر عند مضيح الزيارة فقال أول كلام أول كلام عند العقلاء هذا المعارس بأي دليل و بأي مدمر أن العقلا عند محام المهن إذا قال لفبدلت منه بل أنا دخلت بل أربط ومدخلت مدينة أم فوجدت فيها عشرين شارعا وقال الآخر وجدت فيها خمسة عشر شارعا يخذوا ذلك خروج إيدينا أن العقلاء في مقام تعارض النقل يقدمون جانب الزياده على جانب النقيص هذا ما يمكن الاحتمال الثاني في هذه القاعدة أن يراد بها هاتف أن الحديثين إذا تعارضا أو النقلين إذا تعارضا يبخذ بأقربهما للسجود وهو ابتقهما صدورا يبخالك هل صحقه المسلمين من شخص؟ قاعدة عقلائية وشرعية أيضاً خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا غير فيه هم قاعدة عقلائية؟ أما النصوصة عرضها أنه اذا اجتمع خبران أحدهما أوثر وأقرب للصدور من الآخر ليخل بالأقرب صدورا والأكثر وطوقا من الخطر الآخر هذه القاعدة قاعدة اخذ بالاقرب صدورا والأوتاق من تطبيقات هذه القاعدة يعني هذه القاعدة تطبيق الزياده على المقصر مو أقلع العقلاء المستقل هذه صغريات تلك القاعدة أن الأقرب صدورا يقبل بأن يقال أن جانب الزيادة في الناقل يجتمل على ميزة نوعية غير موجودة في جانب النقيصة ومن أجل هذه الميزة النوعية الموجودة في جانب الزيادة يقدر على جانب النقيصة أي هذا الباب بيان ذلك بيان ذلك هو ما طرحه العلماء أن الإنسان بطبعه وبوجدانه يغفل فينقص مو يغفل فينقص هذا امر جدا يعني شو اللي يخلي جانب الزياده في ميزه نوعيه ترجعه على جانب النقيصات هذه ميزه نوعية وهي نكته وجدانيه عقلائيه ان الانسان يشعر بوجدانه انه اذا غفل يغفل فيترك شيء مو يغفل بزييد شيء الغفله في ذره شيء متصوره ووارده اكثر من الغفله في زياده شيء وانشاء شيء غالبا الزياده تحتاج الى بينما التنقيص يشتغل على نفسه باعتبار ان الوجدان العقلائي شاهد على ان الغفله قد تعرض على جانب النقيصة ونادراً ما تعرض على جانب الزيادة من هذه الناحيه يكون جانب الزيادة فيه ميزة نوعية على جانب النقيصة يعني يكون احتمال الغفلة في الزيادة أكثر من احتمال الغفلة في النقيصة فتكون اصاله عدم الرفل في الزياده باعتبار ان احتمالها ضعيف مقدمه على اصاله عدم الرفل في النقيصه باعتبار ان احتمالها احتمال قوي ومن هذه الناحيه يكون الخبر المشتمل على الزياده اقرب صدورا واوزق من الخبر المشتمل على النصارى الرابع من هذه النقطه هذه النقطه يناقش فيها السيسي هذا لو دار الأمر بين الغفلتين ما ندري بإذن؟ أكل غفل إذا أحرس أنه غفل نقل نقلين وغفل في أحد النقلين إذا أحرس أنه غفل في أحد النقلين ودار أمر غفلتين فانت أنت يكون جانب زياده أو في جانب النقيضة يمكن يقال أن هذه المثلية غفلتين فقالت الجانب الزيادة لكن هو ما بعد ما عنه الزيادة أو ما أحد أن المنشأ رطب، فحينئذى المناشئ ملحد. من الزيادة لها مناشئ نقيض لها. مناشئ. من مناشئ الزيادة أن الإنسان يزيد لأنه ينقل بالمعنى، وهذا غالباً في الروايات. الرواة لأنهم ينقلون بالمعنى يستفيدون بعض القيود من خلال القراءة الحالية. ومن خلال القرآن المقامية ومن خلال مقدمات مطوية الكلام لم يصرح بها الإمام يزيدون هذا الثلاث مقامنا مو ترقب قبله وعلى احتمال قبله غالبا هم في مقام النقل بالمعنى يزيدون بعض القرول التي يرونها دقيقة في المعنى واستفادوها لا من نقل الإمام بل من قرائن حالية مقامية مقدمات مطوية يدل عليها الارتكاز مثلا وقد يكون من شغل زيادة والغفلة فقد يكون من هذا كذلك كلالك النقيصة لها منا شغلها من النقيصة عن لعله لعنده قد قصد تواهمنا لتركيض توضيحي معترائي ما احتاج هذا القيد للإضراءة بما قام النار هو قيد التوضيحي لعلقة له بكلالك هذا ما أردت واردت في الرواد الذين ينقضون دعناها النوع في التصرف حدف القيد لتواهمهم انه قيد توضيحي لا قيل احترالي فلا من قليل له في المعنى او انه يحذف القيد الوارد في كلام الامام عليه السلام باعتبار مثلا اعتماده على تحميع لانه كثير من الاسئله الواردة على البيت اسلام الله عليهم هذا الانجهاد الذي يركض عليه السيسان في, في مقابل الله أن الرواية واردة بعنوان فتوى أو واردة بعنوان تعليم فرق بين ورود الرواية بعنوان فتوى وبين ورودها بعنوان تعليم يعني كارت الامام الإمام المعصوم عليه السلام في مقام طرح الكبريات الكليات طرح الكبريات الكليات رفع لأمثال زرارة محمد المسلم دولة عريك لكن إذا ورد عليه استفتاء من خراسان. ندرة ورد عليه استفتاء من الكوبر استفتاء شخصي متعلق بقضية شخصية أو الإمام يجيب بمقدار الاستفتاء السؤال هذا مو طرح هذا مقام استفتاء مقام الاستفتاء غير مقام التعليم مقام التعليم طرف الكبريات مقام الاستفتاء طرف الجواب بمقدار السؤال هذا في موارد الافتاء كثيرة قد يحدث هذا الراوي قيدان للاعتماد لأنه مفهوم بعد مفهوم هذا القيد من خلال القرائن المقامية، مفهوم هذا القيد من خلال القرائن الحاليه من خلال مناسبه الحب للموضوع، من خلال النكساء الذي فهمه الذي ذكر في الجواب. فالمقصود أن إذا دار الأمر نريد أن نحصل هذه النتيجة، إذا دار الأمر بين الزيادة وبين النقيصه لا يوجد لنا أصدقاء زيادة، لأنه لعلّم الشيء الزيادة شيء ما غير المثلة لعلم من الشيء ما وليس عندما اصلا عقلائي يقول إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة لقد تجاهد الزيادة والنقيصة على هذا نحن ندور مدار الكبرى عاماً وهو الخبر الاقرب صدوراً والقوتة صدوراً نحن ندور مدار هذا الاوثقيه والاقربيات حصلت من تقديم خبر الزياده على خبر النقيصات او من خبر النقيصات على خبر الزياده الخبر في نقيصة فقط الخبر الذي نقيصات اقصر سندا اعظم رواهان اوثق مضمونان فقط بان لا في زياده مع طول طريقه مع مثلاً كلام في بعض الرواكي ومثلاً عزيزة المدار على الخبر الأقرب صدوره، يعني إذا حصل في احد الخبرين أكثر من الآخر يقدم سنة كرة ترميزية إنما الكلام على مبنى سيدنا قد يسرر وهو أنه يقدم جانب على جانب النقيصة من المفروف المقام المقدم هذا مثل المعتم فيه الخامس وعلى كلامه من أن الصدوق أثبت من الثلاثة يقدم رواية الصدوء عنه هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني قوله كل ما كان ركازا ففيه الخامس مفهوم الركاز إذا راجعته كتب اللغة محفوم الركاز هو طرحه سيدنا وهو انه كل ما كان مرتكز وهو ركاز كل ما كان مرتكز هو ركاز بس ما يعني انتم ركاز كل ما كان مرتكز فهو ركاز الشجل, الشجل يقع لها ركاز انها مرتكدة في الأرض ووجد فيها الخرم هذا ليس وهمه وحفنه مثلا كل ما كان ركاز تطير لان كل ما كان مرتكدا يقول الشامل لكل ما كان له ثبات وقرار ومرتكزا في مكانين حتى مثل ازمنه ونحوه الركاز فيه قيود ثلاثة القيد الاول ان يكون مرتكزا في جوف الله وفي الثاني ان يعظم الانتصار مما له منفعه لا كله مرتكز في الجوف. والقيض الثالث أن يكون مخلوقا حتى عن الكنز. لكن ليس مخلوقا في بطن الأرض. أن يكون مخلوقا في الأرض وليس من الأرض. يعني جنس جنس غير الأرض. فما يشمل الأحجار الكلمة التي هي من الأرض؟ يشمل من الذهب والفضة جميع جنس هذا هو الكنز. وحين إذن إذن مشينا على هذه الرواية نتصر على ما جمع هذه القيود الثلاثه وأما الدليل الثالث الذي طرحه سيدنا قديس سسره على تعريف المعدن من أنه الصدق العربي أقول الكلام أن العرب يقول المعدن كل ما يستخرج من الأرض مما يعظم الانتفاع به ولو كان ملحا سواء من ظاهر الارض او باطن الارض سواء من جنس الارض او من غير جنس الارض <تصفيق> على اول واذا لاحظ كلمات اللغويين والفقهار يقولوا السيد الحبيب سمسة مختلفة صاحب القاموس يقول المعدن منبت الجواهر يعني مكان الجواهر قلت سنو معدن مو لبس الجواهر سنو معدن المعدن منبت الجواهر إذا لاحظ مثلاً كلام العلامة،, العلامة يقول بأنه أن المعدن ما كان متكونا في جوف الأرض من غير جنس فلا تلعج مثل الأحجار كلام المسارك, شيء المسارك يجتمع مع كلام السيد القرن على أي حال مع كلمات الفقهاء واللغويين في تعريف المعدن نقول القدر المتيقن من ما كان متكونا في جوف الأرض ويعظم الانتفاع به ولم يكن من جنس الأرض أما غيره إذا دلت النص علي مثل دل المن ما دلت النص عليه ولذلك من يقدر تسري هذا رواية ورد المن لكل ما يتكون في ظهر بينما على كلام السيد بال... على كلام السيد احتمار عملية اظهر في المقام انه على كلام سيدنا قدسى سره كل ما يتكون في ظاكر الارض مما يحظم الانتفاء به معدن ويجفه بينما نقرحنا الرواية نظرة الى الملاحة والالحاق إلحاق حكميا وليس إلحاقا موضوعيا حين نجد القدر المتيقن من عنوان المعدن ما يتكون في جوف الارض مما يعظم الانتفاع به ويكون من غير الانتفاع سمسألة الاحجار الكريمين بلي. سموها ها؟ العقيقة سيد روسيقى الارض أن هذه الأحجار الكريمة ارض يجوز السجود عليها بعد تيمهم على, على أي حال أنه يجوز السجود عليها باعتبار أنها ارض هل أوصى السجاد فيديه سوكي أو كانت من جنس الأرض زين قال لي لأن هذه الأحجار باختيار أصولها من التراب طالعت وأنها تغيرت صورتها بسبب الأمطار وإشراق الشمس على المسلم مسلم, مسلم هذا آه وإشراق الشمس وعلاً أخرى فأصبحت ملونة شفافة وارتطفت بكونها ثمينة أريمين تبذل الأموال الطائلة ببزارها لأنك لم نعرفها حتى الآن حيث مرتفع خب إلا سألها أسألها أنها كانت أرضان والآن نشك في خروجها عن الارض الأرض أسألها بعدين سيد صاحب الله يرغب يسروا يقول بل والجرس هذا المعدن يجب أن الغسل السمحة أثناء أخوال يغسل بالشعب كان سالفا وعجر الرحى إحجارة معدن والماغراء وهي الطين الأحمر لكن على الأحراف فيها الموارد للشك في صدق عنوان المعدن عليها لذلك الخمس فيها وان وإن كان الأخوة عدم الخمس فيها من حيث المعدنين مو معلوم سفق لكن الخمسة هي من حيث عنوان الفائدة فيستفنى منها مهونة السنة سيعتبر فيها الزيادة على مهونة السنة والمدار على صدق كومه معدن عرفا وإذا شك في الصدق لم يلحق رقمها فلا يجب خبسه من هذه الحيثية المعبنية فليدخل في أرباح المخاسب ويجب خبسه إذا زادت عن مهونة السنة من غير اعتبار كله النصاب يعني عندنا امرتين هم لا يعتبر به النصاب هم لا يعتبر به هم يعتبر به زياده على مؤونك في السنة خب الان الكلام إذا حصل الشك شككنا ان هذا معدن او ليس من عزم. شككنا في ان الاحجار الكريمة معدن او ليس من عزم. ما هو الاصل الجاري في الناس؟ سيد قدس سره يقول أوه احنا عندنا اطلاق هذه الاشياء لا توجد فيها خمس فيها خمس بعد المؤونين او قبل المؤونين هذا ما حدث هذا عندنا اطلاق انما الخمس بعد المؤونين هذا الاطلاق خرجنا عنه بعنوان المعدن انما الخمس بعد المؤونه يقتضي ان يثبت في هذا الخمس بعد المؤونه ولكن خرجنا عنه بما ورد في المعدن من الروايات مثلا سالته عما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يدرك خرجنا عن اطلاق هذه الرواية بعنوان المعدن فإذا شككنا في ان هذا معدن أو ليس بلعتين يقول هذا من باب في دوران مقيد بين الأقل والأكثر هل أن المعدن خصوص ما يتكون في جوف الأرض مثلا هل أن المعدن خصوص ما يتكون في جوف الأرض مثلا أو يشبه هذه الأحجاب فالمفهوم مفهوم المقيد دائر بين الاقل والاكثار واذا دار المقيد بين الاقل والاكثار فالقدر المتيقن من تقييده للإطلاق هو الاقل والاكثر ينفى باصاله نظير ان يقال مثلا نظير ان يقال مثلا انه اقرم العلماء الا الفستاق ونشفه بأن الفاسع هو خصوص مم. مرتكب الكبيرة أو ما يعوم مرتكب الكبيرة والصغيرة فهنا مفهوم المقيد أو اللي في مردد بين الاقلي والأكثر القدر المتأقل والأقل ننفي الأكثر بأصالب الأصلاب يكرر إذا كان مرتكبا في الصغيرة فقط يكرر في الرجوع لهم على ما فالسل هذا الذي أفاده محل تأمرين باعتبار هذا يفيد لو كان الشك في المفهوم لا ما لو كان الشك في المصدر إذا شككنا في مفهوم المعدن ما هو ما هو مفهوم المعدن هل مفهوم المعدن خصوص ما يتكون من جوف الأرض أو ما يتكون حتى من ظاهريها او شكفنا في ان المعدن خصوصه ما كان من غير الارض او يشمل حتى ما كان من جنس الارض اذا دار مفهوم المعدن بين الاقل والاكتار لا اشكال تأتي القاعدة المصولية يختصر في المقيد على الاقل ويرجع في الاكتار لاصالة في العلم واصالة في الانفاق انا صحيح لكن هذا في هو الكلام التلاف الصدق شو ما جنوب؟ مسلاقيه مش مفهومي وإذا شكد الصدق يعني مفهوم المعدن واضح كلام هذا هذا المصداق الخارجي معدن أو ليس من معدن شفشو على نحو الشبه المصداقي وعلى نحو الشبه المحفوية. ما يجر الكلام الصوري ولا هو يقول بيه أيضا عندهم مسلم أن الشبه المصداقية لا يرجع فيها أي صح تمسك العاطف لا صح التمسك العاطفي شبه المصداقية إذا قال أكرم العلماء إلا البسا، وشككنا في أن زيد، مشككنا في مقام الفاسر، هذا القصص مرتكم الكبيرة أو ما يعلم مرتكم الصغيرة، شككنا في أن هذا زيد فاسر أو ليس بفاسر، ما دمت تمسك بالعام في وراء ما تعمه أكرم العلماء، يمكن في مقام الشبه المصداقية للمخصص لا يصح التمسك بالعام. وانما يصح التمسك بالعام في الشبهه المفهوميه الدائرة بين الاقل والاكثر فحينئذ تطبيقه هذه القاعدة في المقام غير واضح جدا وقد تقرر في محله الاختصار في المخصص المنفصل الدائر بين الاقل والاكثر عن المقدار المتيسر والرجوع فيما عدا الى عموم العام هذا مجمع مفهوم أن تفرضنا فتبسألين أن مفهوم وأن الشف الصدق تعليقه على كلمة الله جاروة وإذا شكت الصدق وإذا شكت المفهوم فالصحيح أن الأصل الذي تمسك به في المقام إذا شكتناه هو ما فالسي بالحكيم انه عندنا دليلات إنسان تريد الأول عموم الحياة سعيدة يزمان حاذا ملافظة الحاذ يزمان نشرك الآن هذا إذا هو معدن من الآن خمسة الإمام من الآن إذا هو معدن من الآن خمسة فلا يملكه من حاذا وإذا هو غير معدن الان ماكو فيه خمس للإمام وإنما هو بتمامه ملك لمن حاذا وإنما يكون بعضهم ملكا بعدما منزل السنة ابن من الشق من نتيجة راجع لماذا؟ راجع إلى أن من حاذا هل ملك نقدار الخمس فيه أو لم يملك؟ نستخدم عنه لمن حاذا سوف بهذا أو أنه عندنا أصب آخر ما يطرق بوين كان عبارة سئة حكيم بواهرة في التقليد. سيأتي أكو خلاف في الخمس في أن الخمس على نحو الحق أو على نحو الشرك في العين يعني أن الإمام شريك معك في هذه العين أو أنه لا له حق متعلق في مثل حق الرهان أو حق الشرك هل فانه على نحو الحق او على نحو الشرك العينيين والشرك على نحو الإشاعر او على نحو الكلية المقيم هذا ما ينريد الكلام سيأتي الحكيم قيد هذا الدليل الثاني بما اذا كان الحمس حقا في العين وهو واضح التقليد ظهر ان هذا الدليل الثاني يجري على كل حال على جميع النظاري في الحمس نقول بانه عندما حاز. هل ملك أربعة أخماس أو ملكة نعمه؟ نقول: الاصب عدم ملكية الإمام بمقدار القمص. الاصب عدم ملكية الإمام بمقدار القمص في هذه العين. بلا إشكال هذا المعلم قبل أن يستخرج من الأرض قبل أن يستخرج. بلا إشكال هذا المعدن قبل أن يستخرج من الأرض لم يكن الإمام مالكاً لخمسه الآن بعد أن استخرج من الأرض نشك هل أن ملك الإمام خمسه؟ هذا إذا قلنا بأن الخمس شرك عينيه أو أن للإمام حق فيه؟ إذا قلنا بأن الخمس على الأرض؟ المصل على الأرض استصحاب الحاله السابقه للمعدن يوم كان في جوف الأرض <تصفيق> هذا السيد الحكيم ربط بالحق فقط قال هذا اذا قلنا بان القمص على نحو الحق يجري هذا القنص لم يتعرض بعد الشكل الاخر وما اذا كان على نحو الشكل لعل المقصود سيده قديس السفر هو هذا لعل الله الاحتلال ان الارض كلها أوصوص إلى علاه أن الأرض كلها وفي بعض الروايات إذا آخر آخر هذه الخمسة عرب إلى الأفلاع الأفلاع تعرف أنواع الأفلاع ومنها المعادن صحيح الكابولي ومنها سيل البحار رؤوس الجبال والاعجام وظهور الاولياء ومنها خطايا الملوك والمعادن منها يقال انه السيد الحكيم يقول في القاره اصحاب العاد يعني ما كلاماتي اذا قلنا بان الخمص على نحو الشركه العاديه من الامام مالك هذا المعدن قبل استخراجه من الارض بتضامنه من كل الذا او كلام بعد استخراجه من الارض هل ملك زي أربعة أخماسه أو ملكة كمرمه من استصحاب ملكية الإمام من ملكية للخمس في العقل مقتبا استصحاب إذا قلنا بأن الخمس على نحو الشركه العينيه هو ابن الأول يملك تمام عين الإمام الآن الكلام بعد إقراره من الأرض هل الذي حازه صار شريك للإمام لو ما صار شريك مو أن صار شريك للأولاد الإمام ما يكون له بالأصاري. هو صار شريك للإمام أو ما صار هو ملك الأربعة أخماس أو ما ملك فنقدار الخمس مختبر الاستصحاب ما يقول نعم إذا قلنا بأن الخمس على نحو الحق فعلى الحق لا يثبت إلا بعده؟ خروجه لا قبل خروجه قبل خروجه من الأرض لم يثبت هذا بعد الخروج ما هل ثبت هذا الحق للامام ام لا الاصح يعني جبنا نتيجة انه مكتب الصناعه طبيه ان العموم الذي يرجع له في الثقافه والاسلام السر لا هذا ترى سيدنا هذا بمخطب الأدد الأولي فلا إذا بعد ورجع عملي عملي عملي فالاستصحاب لم يجد هذا بيعجع عن مصل عملي شبا بيعجع عن مصل عملي بوجه لأن لم يجد في المقام شبا بي أخرى هل يجب عليه الأفضل الخمس فعلا لا على ولا فرق في وجوب خمس بين أن يكون في أرض المباحث. المباحث او مملوكة طبعا إذا كانت مقصوبة سألت الكلام فيه أرض المقصوبة هل أنا مملوكة وأضعه الملوكة أرض مملوكة لكن الملوكة ألا حدو أن من يستخرج منها ما يستخرج أبو الله وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها أو على ظهرها ببناء معنا كعنين الحكم لا يستعلم ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا أو عرضيا لماذا؟ لمهتبى باطلاق الادلات وجوب اخراج الخمس على من اخرج المعدين سلمه للمسلم كافر نعم اذا اخذنا بأن الكنفار غير مكلفين في الفروق حين لذي نخصص اصلاق الادلات الادلات اذا عدنا ادلات اعلان اذا مو معلوم اذا عدنا ادلات اعلان على أن الكفار غير مكلمين للبرور تخصص اطلاق الأدلة ولا ضرر اطلاق الأدلة أن من أخرج المعليف عليهم مهر المسلمين إلى آخر المسلمين ويا بين أن يكون بالغا أو صبيا من الخنان عاقلا أو مجنونا جميعا من فيجب على ولينا تخراج القام هو هنا كلام في انهما هل يجب الخمس على الصغير من بعد ذلك الخمس هل يجب الخمس على الصغير المجنون او لا يجب الخمس على الصغير الذين يقولون في الوجود فقط فعلموا عن الارض سهدوا اما اخرج المعدن من قليل او كثير هل ان شاء